ليس البرء توالوجه قِبَلَ المشرق والمغرب ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة الزكاة والمؤلفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إلى الضراء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئ كم المتقون